الحاجات اللي بتميزها الاثنين السجمنتيشن والجرانيوليشن لما الاثنين اقراهم ممكن تلخبط بينها وبين النيوتروفيل ممكن تلخبط بينها وبين الليمفوسايت احيانا بنحتاج ان احنا نصبغ عشان نميز السيلز دي من بعض نشوف الحاجات اللي بتصبغ المايلويد بنحطها والحاجات اللي بتصبغ بنحطها زي ايه, إيه الـ M-P-O الـ M-P-O والـ هي مونوستيك ولا ميلو أحياناً بنحتاج ده لأن الـ m d من حاجات اللي رخمة جداً في الـ Dignosis يعني ممكن الـ Dignosis بتاعه يبقى يوصص بيكت لكنك مش لاقيه documents يقول إنه حالاً ميلوش بلاستيك كله الـ Monocytes نفس الأبنرمالي بتاع الـ ممكن الـ Granulation بأبسن او نلاقي ابنور ماليو بيريشها من نيوكلاس احنا عارفين شكل نيوكلاس بتاع المونو ممكن نلاقيها بقت بيوليتد ممكن نلاقي جرانيول في السيكوكلاس بسنأبسل هيبدأ فيها فاين جرانيول مع علاقة زيوفيلة وقليلة جدا ممكن نلاقيها توتا لي مش موجودة في الحالة دي مش هرس بعض لا مش هرس بعض احنا ممكن عشان الابنور ماليوكولوجي نتلخبط بينهم مثلا النتروفيل مع المونو فمن الحالات اللي زي كده لما نلقى مصطبين ومش شايفين فيه اوبرا مالك ممكن نعمل صايفيمستري عشان نميز السيلز من الاخر نفس الحكايه هي ايزر ناتيف الارش او الجرانولار يعني فيها من النورمال بنقول عليها ان هي في البون اور على رينجت سدوبلاستيك او نلاقي فكيوليشن في السيتوبلازم او في النيوكلياس او فيها فراجمنتيشن وهايبر نيوكليشن فراجمنتيشن يعني جاي نيوكليس يعني نيوكليس واحده بس متكسره او نلاقي هايبر نيوكليت حسب الايه النورمال اللي <تصفيق> هي العلامه مالتي باي او ثلاثه انترنيوكليير بريدج يعني ما بين النيوكليولا الاقي فيه ستريدز حاجه عامله زي الخيط كده ما بين النيولايب ببعضها في الانسترويد فدي معناها ان في ديستريس ريسور من علامات الديستريس النيتروفيل نفسه النورماليتي اللي احنا شفناها في البريفرال بلاد اللي في البول في انكريس نمبر 2 هنلاقي عدد الميجا في الجليكوسايد هنلاقيها لارج ميجا ويز سباس ابنوكليولاي مونونوكلير او باي نيوكلير وبرضه ومايكرو وكل واحده دي معناها يعني لارج ميجا سباس في كبير ولكن انت تشوفوا ميجا في, في السلايدر كده لان فيها كتير بس كل اللوجوليشن زي ما قلنا ماسكين في بعض لا هنا بقى بنلاقي ان هي سيبرت دي نيوكليس ودي نيوكليس اللي هي المفروض يبقى اليوكلس واحده ولكنها لوبوليك. او ان هي تبقى مولو نيوكلير يعني حجمها صغير وفيها بس مولو نيوكلير فميقول عليها مولو او تبقى اتنين نيوكلير ده كله ابنورمال لان هي صبيعي ان الوضيوليشن في الميجي تيروسيد افتر من كده بكتير ممكن توصل اربعة وستين فطبعا شوفوا الفارق بالا ما تبقى واحدة او اتنين من اربعة وستين هاي الجرانيوليشن الجرانيوليشن اللي جوه سايتو بلازم اللي بعد كده هيحصلها الشيدين ومستلعها البلايلتلس أو مايكرو ميجا كيلو سايد. مايكرو يعني صغيرة خالص. بيبقى شكلها تقريباً وورف الليمفوسايد أو أكبر شوية من الليمفوسايد وفيها وانو بيول في النيوفلس. فبقول عليها مايكرو ميجا كيلو سايد. مايكرو أكبر من الليمفا؟ قريبة من حجم الليمفا أو أصبر منها شوية. من حجمها ظنائل جدا. نجي بقى للبلمر بايوسي. في الـ MDS لازم الـ CBC. وبعدين الـ Aspric. وبعدين البيوسي. في السيريسيمي الاسبرت هنشوف فيهم الديسبلز خلاص في البايوكسي احنا مش بنعرف نشوف الديتيلز بتاعه السيلز قوي يعني ما اقدرش اطلع كل خليه واقول ده دي فيها هايبرانيوليشن او فيها لوفيوليشن او فيها دي لكن بيبان لي النورمال مورفولوجي بتاع الميجاكاريوسايت اكتر في البايوكس يبقى انا لما اشوف البايوكسي هتبان لي الميجاكاريوسايت اوضح الحاجه الثانيه احنا عندنا كل واحدة من السل لها مكان جوه البون مارو. يقول عليها المارو تبوغرافيك. يعني توزيع الخلايا جوه المارو. هل كلهم يبقى موجودين في نفس المكان؟ لا. يبقى في حاجات قريبة من السينسيس، حاجات قريبة من الترابيكولي كده. <تصفيق> فالإماتيور سيلز اللي زي المييلو بلاسا والبرو مييلو سايتس مكانهم الطبيعي ان هم يبقوا جانب الترابيكولي لان هم ليسا ضبعين من البونج. فلاص؟ لما لقيهم في نص او انتر ترابيكول ده معناها ان ده اب مش ده مكانهم الطبيعي فبيقول عليها اب نورمال دقلايزيشن في اختصارها بيقول عليها الالف يبقى مكانهم مش النورمال اللي هو جنب الترابيكوليس ده بقى وموجودين في اذر فدي علامه من علامات البلاستيك سيندروم احيانا بنلاقي فيه فيبروزس زي كل الكرونيك ليميميا والكرون او المايلو بروليفيراتيف دول مع اللونجرام بيحصل فيبروزس نفس اللي بيحصل ممكن مع الوقت يجيله كل الام دي اس غالبا ايزر حتى مع التريتمنت ايزر اللي هو بيفضل في الام دي اس ستيجز او كتير منهم بيكملوا لوقت ده زي ما قلنا ان هو الفايندينج اوف التيبيكال المقصود بيها الخلايا ديومان بريكاسر سيلز ارير اند ار باوند لوكالايز نير ذا اندوستيوم اند كونستيت اوف 1 اور 2 سيلز يعني طبيعي لما نيجي نشوفهم هيبقوا جنب الترابيكولي اللي هو البون والاقي عددهم من 1 ل لا في الام بي اس بقى هلاقيهم كتير وهلاقيهم من 3 ل 5 وهلاقيهم موجود في الانتر ترابيكولار اريا فاول لما اشوف الالف دي دي على طول بتساوي مايلود ديستراكتيف ولو العيان افيوت مايلود لوكينيا وخف او حصله وفجأة وانا بعمل البيوبس اللي قيت عنده القلب دي معناها ممكن يدخل في خلاص يجعل القلب دي لها بيبتين وهي في الام دي اس لها دور مهمة في الديجنوزس والبروغنوزس. وفي الام اللي لو عيانت و شفتها دي يعني عيان ده ممكن بعد شوية يدخل في تاريجنوزس تاني. نيجي بقى للفايف فيو ماينس تلدروم ده ممكن يجي شرطة اكاونت. غالبا بيبقى في مين المورفولوجي في البريفرنت بلاد بلاقي ماركت ماكروسيتيك انيميا ممكن يبقى في شويه ليكوبينيا البليتليتس اللي هي نورمال اور انكريز والبون مارو هلاقي فيه الثرويد ديسبلازيا وديفرنت ديجري والميجاكاريوسايت هتبقى هايبولوبيتد وسكاترد اجلجيف من الليمفوسايتس التلاته دول لازم يبقوا مع بعض والماكروسيتيك انيميا في البريفرنت بلاد لازم تبقى لازم اعمل كاريوتايب خلاص الكاريوتايب ده هو اللي هيطلع لي ان في ديليشن للكروموسوم لما يبقى الداتا دي مع الكروموسوم 5 لازم دي تبقى 5 q بس ما الاقيش اثر كروموسوم Abnormal لو لقيت كل الفايندينج دي وعملت الكاريوتايب لقيت مثلا كروموسوم 5 فيه والايه الاثر كروموزوم مثلا تريزومي 8 دي مش 5Q 5Q ماينس لازم في صور انتوا ما لقيتش الا ديليشن للونج خلاص تجوا جنبها هنا تحت زودوها في السلايد الكاريوتايب 5Q عشان لما تيجي في شرط الاكاونت يبقى معروف ان احنا هنكتب الاسمير والبون مارو والكاريوتايب تايب. كاريوتايبينج هنلاقي 5Q- ماينس اللي هو الاسم الـ ماينس لي يعني مش موجود فبقون عني 5Q- يعني الـ QR ببتالك من من خمسة ديليتد او أبسدد توريش هو الـ BX الـ BX الـ في الاسمية من الاسمية هنلاقي في الاسمية من الاسمية ومعها الـ normal ده شكل أبنورمال باكتولوجي في السلايد اللي على الليفت سايد دي شايفين هنا؟ تعيباً الجراميولي والهيلا ونفس وقت السيجمينتيشن مفيش بعد ثلاثة الخمسة ان احنا نورمالي بنشوفهم في النيتروفيل ده ده وقفين عند الباند او نهاية اتنين سيجمينت زي لكو هنا برضو في الميلو سايد بصوا عليها كده ده مش شكل الجراميولي بتاعة الميلو سايد عاداتهم اقل جداً من النورمال بيبقى بيبقى <تصفيق> دي زونيوم برستيبا بس السايتو بلازم بقى ماتيور والنيو عاوزه الضغط ده بتاع البي 12 فدي برده ديسبلاستيك هنا شايفين دي لاج ودي اللي عليه اوفل ماكروسايت موبايل نيوكلييه فيها اتنين نيوكليوس <تصفيق> كل الباقيين فيهم ديسبلاستيك فيتشرز شايفين دول دول المفروض برده دول في الايت ستيج والنيوكليس بتاعهم بتاع الانترميدييت <تصفيق> لما تشطب دي الصوره هنشخص نفس التشخيص بكل الامتنان دي كلها علامات الديسكليز كل واحده دلعت... بي من السله بتديني فرق في صوره دي سي كل النص كله بالرايت او الشمال اللي يعني لا هو اختلاف في يعني هتلاقي دي جيمسا ومعهده تاني يمتبقى الشيء يمتبقى الرايت شوية بقى في فرق بشكل غريب الديفرانشال ديجنوزز لازم اما يلو بس بلاستيك سندروم افرقه في الميت فيما يده اهم واحدة الميجالو انيميا عشان نفرقه بالميجالو بلاستيك انيميا اتليست نحن هنعمل البيت ويبوليك اسم لو واحد فيهم ديبشن هنبدأ الاول ندي التريتمن ونشوف هالي بيكشور ريحنا شوفناها في البريفرون في البون مارو حسنت بعد البي تي 12 والفوليك اسيد ولا لا اتحسنت يبقى هو الشور اللي هو بيقول ماكوليت ما اتحسنتش يبقى احنا ستيل اكسببلتي بتاع المايلودست بلاستيك سندروم والابلاستيك انيميا لان احيانا في الابلاستيك انيميا في, في البريفرال بانسايتيميا واعمل البون مارو خصوصا الاسبرت ممكن ادخل في هوت اريا فيطلع لي فيها سيلز لكن لما اعمل البيوبسي هتبان انها هايپو بس عشان اقول انها في اذر اب نورمال فلازم اشوف المورفولوجي كويس عشان افرقها هل هي ميلو في سبلزيا ولا هي قبلصة الانامير ثالث حاجة الميلو فيبروزس لان احنا قلنا ان هو في بيحصل بيبقى عنده في فيبقى عند السايتو بينيا في البرفراند وفيبروزس في المارو بالظبط زي بتاع الميلو فيبروزس هنفرقوا <تصفيق> بقى هنا؟ <تصفيق> الاسبرت والبيوسي ماشي بس في حاجة شور ان احنا لدي نعمل <تصفيق> الميجي كبير سايت فارغ مونوموليكول مش احنا قلنا المايلو فيبروز ده اللي هو موليكول لوحدهم ال الايتيبكال سي ام ال دي احنا ما خدناهاش هي سي ام ولكن الابنورمال مورفولوجي بتاعها بيبقى قريب شويه من المايلو فيبروستاسك وما بتبهاش معانا في لديه كروموسوم فقلنا عليها ايتيبكال سي ام ال بس الفرق بينها وبين المايلو فيبروزيا ان انا بلاقي البوم مايكرو فيبر سيلولار والبريفيرال ليوكوسيتوزس احنا في الام اس بنلاقي ايه سايتوبينيا في البريفرال والبون لكن هنا عنده الاثنين فيهم بروليفيريشن فعشان كده قلنا عليها اتيبكال سي ام ال ال اتش اي في بي. داخل في كل ديفرينشن ديجنوست في معظم الديزيزز اللي فيها اب مورفولوجي فلازم نقرأوا بتاع الاتش اي تي الميديكيشنز ده من الهيستوري بنسال العيان بياخد ادويه ولا لا لان في بعض الادويه بتعمل اب مورفولوجي او الناس اللي بياخدوا GCSF يعني لو لقينا الحاجات دي موجوده من الهستري بتاع العيان ان انا بياخد الجي سي اس اف فده ممكن يكون هو سبب الابنورمال مورفولوجي اول لما العيان يوقف البروس فاكتورز اللي بياخدها هيرجع تاني النورمال بريفرال والنورمال بلمات البريفرال بتاع السي ام ال اليوكوسيتوزيس هنا في الام دي اس سايتوبينيا بيوكسنتولوس في الـ CML ده السمير شايفين الـ مفيش برضو في وده نيكوليت الـ الـ الـ ووضي نيكوليت من علامات الـ زي ما نعونا في أول سلط ده شكل الـ الحتة دي? دي اللي احنا بنقول عليها abnormal localization. الطبيعي الخلايا دي لونها افتح من الخلايا دي. فبنقول على دول immature cells. مكانكم قاعدين فين في النص تقريبا. المفروض اللي انا شوفهم في الحتة دي. ومش بالعدد ده كله. دي انا مشوف واحدة او اثنين قريبين من الترابيكم. فدي اللي احنا بنقول عليها abnormal localization. ثم انا عايزة اكاكد. ان دول بريكيرسر مايلويد يعني وايين بلاست او آآ برو مايينو سايتز. فبجيب سايتو كيمستر زي الام بي او واسخوغو. شايفين خطوا بس اهم. فمعنى كده ان دول بريكيرسر سيلز اللي هي الايرلي آآ بلاست والآآ برو دي برضو الماتيور بريكيرسر في النص او. فاكرين لما قلنا البلاست سيلز لما نسبوها في الاسبت العادي بيبان فيها نوكليوران. بنعرف النيوكلولاي ازاي؟ اه بيقول عليها يعني بنلاقي الكرومتين كل الكرومتين حتة اقل في الدنيا ستلونها ابتح من بقات الكرومتين فبنقول عليها نيوكلولاي ده في الاسبيريشن في البيوكسي لما بنسبخ بنسبخ بالأيوزين والهمتوكسلين اللي هما بتوعي فبسطوباصوري فبيبين شكل النيوكلولاي تعالى السيطرة نيوكلولاي اهنأ من النيوكس خلاص؟ يبقى بالدان النيوكلياس لونها اغمق النيوكليولوس لونها اغمق زي الالوان اللي الغامقه اللي مسكينه هو النيوكلياس دي فعشان كده بنعرف ان دول فدي برده قاعدين في السنتر بتاع البايوبسي دي اللي بقول لكم عليها الميجا كيرساي دي شكلها كده في البايوبسي هنا مثلا فيها 3 ليولس هنا تقريبا واحد ترى دي نجمه اللي احنا قلنا عليها الالف هل نعمل اش رحيه؟ ايو انا افضل اشي موالا اشي موالا اشي موالا النيوكلولاي احنا في النيوكلولاي في بنشوفها لونها افتح هنا اللونها بيبقى اغمى من النيوكيوس اشي؟ ازا شكل رينجة صدرو بلاست لما بنسبغ الائر مستين شايفينة ستت عملت زي؟ فدي بوزيتيف للائر فدي معناها ان دي برضو صدرو بلاست بشي موالا دي ازا رينجة صدرو بلاست شايفين دي؟ تقريبا افسنت الجرانول، <تكلمة> ما اي جرانول. ممكن نتلخبط بينها وبين المونو لو بصيتوا في طرف السلايد من تحت هنا. دي في. دي؟ دي لا، دي خلية سينو في. ما قلتهاش جرانول. دي فيها جرانول، لا. طيب. ودي بلاست <تكلمت> سلز <تكلمت> فهنا النيتروفيل هاي بوسيجمنتد فيها 2 سيميتريشن بس وتقريبا مفيش جرانيوليشن جوه السيتوبلازم مع وجود البلاست دي في البريفرال بلت ولو بصيتوا على السمير كده شايفين بليتليتس ده مفيش اسرمو سيتوبيني بس واحده اهي ولو ركزتوا عليها ان شاء الله لما تاخدوا شكل تاخدوا شكل المورفولوجي بتاع البليتليت اب نورمال ما فيهاش جرانيوليشن هي كمان فانا عندي دلوقتي المايلويد فيهم اب نورمال البلاتلت فيها abnormality فده كل يقول ان غالبا ده ميليلو dysplastic syndrome. ده البلمارو. شايفين هنا؟ شايفين دي؟ كل دي الستروي. اولا كبيرة. غير كده لسه بصوكة ده من الاكستروجيا من نيوكياس وهي في الليتستير. هنا النيوكلس المفروض تبقى إكسيتروتن ولسه حجم خلية كبير وستيل بريزنت وهي المفروض شكلها بقى شكل ماتيور إيريسرويد شاكين دي؟ دي الماكرو أوبالوسايد دي تامي أوبال ماكروسايد كل دول فيهم ديس تشينجز اللي هي الميجال واللسويل تشينجز كلهم يعني مثلا هنا دي إير الإنترميديات من بتاع الإير خلاص قربتوا بقالات وستيل نيوكلف بتاع الإير هنا ماتيورة هي ربسيز بستيل فيها نيوكليلس <تصفيق> <تصفيق> فدي اللي هي البيديان وفلسطويلس ميليلس <تصفيق> <تصفيق> دي اللي بقول <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني نيوكليلس نفسها بيتكسر في هذا جوز حجم الاربسيز عامل ازاي؟ هنا نفس بالجاية وهنا ودي انترميديات ونشوفوا نيوكليلس بايتها بتاعة اليرجي ودينا اشوفوا نيوكليلس دي يعني بقى كده ان هي ريد uh دي برده معاها النورمال ريد بلاد داي مورف بول يعني نوعين نورمال واجنورمال فدي برده ساين من الساينز احنا قلنا الدايمورف بول بوبوليشن ده في ديزيز قبل كده في التيرس تاني انت فاكره السليمني سيدرو بلاستك لما اسمع داي مورفد على طول يجي في بالي حاجتين ايزر الام دي اس او السيدرو بلاستك الامني ولو تشوفوا اصلا السيدرو بلاستك في الام دي اس نوع من الام دي اس بيبقى فيه السيدرو بلاستك فعشان كده هم ريليتد ببعض لما نشوف داي يعني خلايا اب خلايا نورمال فده ممكن يبقى البليزيا او اللي هي السيدرو بلاستك ده بيفرل بتاع ده بيكون معروف شايفين فيه فرويتي نورماليتيز في نفس الوقت في انكريز بالاستس احيانا نلاقي الابنورمال جرانيولز خدت شكل <تصفيق> دي فاكرينهم بيكونوا فدي برده علامه من علامات الديسبيز دي بيبقى كده سايز اللي هو طلع ديسبيس انكلودر على دي شكل نيوكلياس دي حته لوحده سيفاليك دي حته لوحده سيفاليك المفروض ان يبقى اشوف لهم هما الاثنين ماسكين في بعض فباو فدي علامه من علامات الدسبيسد الكبيره كده تكون مره بقى فيه حاجات بتبقى جود بروجنوزس وفي حاجات بتبقى باد بروجنوزس عشان احدد البروجنوزس نشوف نسبه الانيميا قد ايه النتروبينيا والسروم نسبة البلاست وشوف الليفل بتاع ال-NDH. دي, دي كل الحاجات اللي هي بالدفاين هل هو جود ولا باد? معه نتكلم في البور بقى ان انا هلاقي البلاست سلز اكتر من عشرة يعني الاريسرويد والميجا والجراميوستيك التلاتة فيهم ابنورماليتس. بالاضافة بالتريفاين اللي احنا قلنا عليه الابنورمال ليفاليزيشن وهي ابنور وابنورماليتس في الاريسرويد او ميني في الكروميزوم الأناليسيز لما لقيت أبنرماليتز في كروميزوم 5 أو كومبليكس 7 أو كومبليكس كالي طيب أو كيلوتيبي يعني إيه؟ يعني عملنا في سايتو جيناتك لقينا الأبنرماليتز اللي موجودة عايزر بس كروميزوم 7 فده معناها بذل جموه لقينا اكتر من 3 3 او اكتر اب نورماليتيز يعني كان عنده 7 و8 ومثلا 11 يعني اكتر من 3 او 3 اب نورماليتيز في الكاريوتايب فده معناها كومبلكس كاريوتايب فده غاد بروجنوز او كاريو ديبت ايفولوشن يعني ايه ايفولوشن العيان ده اول لما جه وعملت له في اول تشخيصه كان عنده مثلا مشكله في الكروموسوم 2 خلاص وبعدين في الفولو اب بعمل كاريوتايب ثاني لقيت بقى عنده مشكله مثلا في 7 بقى عنده مشكلة في 13. فمعنى كده ان هو acquire a new abnormalities. فميقون عليها theory typic دي صين ان هو داخل على progression وانت اللي بقى توقف الـ المريكول الاربع اللي هو respiration وفي 53 mutation دول bad prognosis ده prognosis ان انا باخد كل واحدة من دول وبشوف نسبتها ازايه وبطيها رقم وفي الاخر بطلع اجمع الارقام وطلع التوتر ماشي ومن الرقم اللي يطلعون جود ولا بات بروتنون بس طبعاً ده مش هتقدروا ابدا تتخفضون يعني ده مش معاي found the blood and the distinction between chronic leukemias and lymphoma depends on the proportion of the disease. Yani, يعني in? أحيانا الجروب دي اللي يهل chronic lymphoid leukemia دي واحدة من جروب كبيرة زي ما قلنا في CML هي واحدة من جروب كبيرة تانية. هنا الجروب التانية كان اسمها chronic my, uh, myelobroliferative disorder. هنا chronic lymphobroliferative disorder. يعني دي elproliferative disease بتوع lymphoid. الكيمياء او بنون عليها السي ال ان احيانا لما بشوف المورفولوجي بتاعها ممكن اتلخبط بينها وبين الليمفوس ولكن الفلو في المجموعه اللي هي كرونيك لينفوبروليفيراتيف ديسوردرز منداتوري واهم من الليمف برو... من المايلو في المايلو بروليفيراتيف مللي بنعتمد على عينينا لو تفتكروا احنا ما اعتمدناش خالص على الفلو في الكرونيك مايلو بروليفيراتيف ديزيز اعتمدنا على المورفولوجي والمولكول صح هو ده اللي كان بيفرقهم من بعض هنا المورفولوجي والفلو سيتومتري والفلو سيتومتري من المورفولوج لأن أحياناً بما شايفين كله أبسلوت ينفوسيطوليس ولكن الفلو سيتومتري طلع هي لأن دول مجموعة كبيرة جيدة نحن نصنجيك المورفولوجي دي؟ لا أول أسيب الأول أسيب اوبرلاب وزنان سفر وزنان كاركت عايز دواغ بحطيت سلايز كتير جيدا موسيقوني او بكتره. ده الكلاسيفيكيشن بتاعها this is the most simple classification. الكلاسيفيكيشن في ال-WHO مختلف تماما. بس هم مني يمقسمها B أو V. ال-TCLN هي دي بقى ال-Large Granular Infosity Glycemia أو خلاص؟ يبقى ما في حاجة اسمها TCLL. لما يبقى حد يسمع TCLL ما فيش دار. يبقى اسمها Large Grammarocytic أو Large Grammarocytic leukemia. ال بقى منهم CLL والـ Pro-Lymphocytic والـ Hairy Cell دول اللي اكنا هناخد الـ CLL in details. التلاتة التانية هناخد الماركرز بتوحكم بس. لان ده اللي هيكرقهم بالـ يعني انا ممكن هنا اشوفوا الملكولوج وكله lymphocytes. لما اعمل الفلوسايتومتري هيطلعها لي هي دي ولا دي ولا حاجه من دول في الدي شويه المورفولوجي بيبقى مختلف ولكن برده الفلوسايتومتري مانداتوري خلاص يعني الاماتيبيا المصبيه دي شبه بقى فيش حاجه اسمها تي سي اللي الل دلوقتي بنشوف هناخد بي سي ال مش هقول ان في حاجه اسمها تي سي ال كان زمان في تي سي ال شالوها وبقت اسمها لارج جرانيول ماشي. السي ال ال دي ذس از ذا في الويسترن كامبرس مش عندنا يعني عندنا هي النسبه اكتر زي كده كمان البيشنت هنا شويه in في ميل والايج 50 لكن ممكن نشوفها في الاطفال بس نسبتها في الاطفال قليله جدا افكت مين وبعدين لها <تصفيق> يعني ايه يعني ان <تصفيق> يعني لو في 1 ممبر ان ذا فاميلي عنده ديزيز فممكن اذر ممبر ان ذا سيم فاميلي الاقي عنده نفس الديزيز نسبتهم بت... يعني نسبتها في ال1 بتزيد من 2 ل 7% يعني لو واحد عنده الديزيز يبقى ممكن نسبتها تبقى اعلى من النورمال 7% في ذا سيم فاميلي عشان كده قالوا لها فاميليال او لها جينيتك بريد ديزي ده العالم اللي وجه شفه يعني factorized by clonal expansion of, of mature B lymphocytes in blood and lymphoid organs لاحظوا ان احنا تيور والليمفوسايت اللي هي بي خلاص الاول بتبدا في البلود والبون مار وبعد كده في الاذر اورجانس اللي هي البون مار والليمف نودز لو بدات في الليمف نودز والليفر والسبلين والبريفيرال بلاد والبون مار وما كانش فيه دي بنقول خلاص حتى انتوا هتلاقوا الكلاسيكيشن الجديد والورق ده تبع هو اللي هتلاقوا مكتوب في الكلاسيكيشن الجديد كده سي ال ال داش اس ال ال سي ال ال هي الكرونيك ليمفويد ليمفوما والاس ال ال هي السمول سيتيك ليمفوما فهم الاثنين ذا سيم بس الليمفوما زي ما احنا عارفين بتبقى في لكن الليوكيميا خلاص وصلت البلود والبولمارو فهو لو جه في الستاج بتاعك الليمفنود بيسموها small lymphocytic lymphoma ولو جهتهم اكحالة البولمارو والpreferent blood فمع عليها السي ال. قاني هو رير ان احنا نلاقيها هو تزاوز involvement للبلود والبولمارو small lymphocytic lymphoma قلنا انها هي دي اللي هي tissue involvement وده تشفت سنة 1245 شوكوا بقى خامسة زي كل أنواع همتولوجيك ماليجنانسي هي عبارة عن كلونات بروليكريشن لكنه للماتيور ليمفويد وتتأكيوليك في البلد وتتأكيوليك في البلد وتتأكيوليك في هي بتبان في المورفولوجيك بتاعها حتى احنا في التعريف نقول ان هي ماتيور لقينج ليمفوصائي يعني هي لما نشوفها تبان ماتيور ولكنها ابنورمال سيلز وإلا لو ما كانتش ابنورمال سيلز ليه عطوبرا الدبيز بالعكس لو هي normal بتعمل function بتاعتها normal فلما نزود lymphocytes اللي وزغطها immune mechanism فطبعا مقبوض ان immune system يبقى خويس جدا بقى عند العينين دول لا بالعكس احنا بلاقى عندهم hypogamaglobulinemia يعني كمية العنشي بودس بتقل والimmune system بيبقى weak لان السلز دي بلربنا من ان هي increase the number ولكن function بتاعتها بتبقى اضراض في البومار وفي البريفرا باسموه المخيور looking lymphocytes ما بيفرقهاش من الماتي... من النورمال غير بالفلو سيتومتري او بالمولفيلا زمان كان في حاجه اسمها الريل اللي هو ريفايزد اوروبيان امريكان كلاسيكيشن زي اسمها كده كانوا بيحطوها تحت الليمفوبروليفيراتيديس او مع الليمفوما اي حاجه ما بين الاثنين ايزر ليمفوبروليفيرات او تبع, الليمفو تبع الليمفوما جروب الاثيولوجي طبعا زي كل انواع الدم مفيش well ويل او سبب بيقول ان ده بيجي له سي ولكن زي ما قلنا في فاميليا التيندنسي وفي جينيتك باك جراوند ايه اللي خلانا نقول ان الجينيتك لها رول لان لاقيين العيانين دول بيبقى عندهم اهم واحد اللي هو الترايزوم 12 في حاجه اسمها الكروموسوم 13 يحصل فيه ديليشن او اكسبيريشن لحاجه اسمها سي دي 78 اسمه اللي بالاحمر دول هنحفظهم هم دول السيتوجينيتك في سي ال ال كروموسوم 12 يعني عنده الكروموسوم 12 بينه 3 قابض والديليشن للكروموسوم 13 اللي بعد كده الحاجات الموجوده دي ما تحفظهوش ماشي بس سترونج اكسبريشن للسي تي 38 وده بيبقى معناه لما نلاقيه ده بيتعمل بالفلوسايتوميتري والزاد 70 بالفلوسايتوميتري خلاص لما الاثنين دول يبقوا موجودين دون باد برولفوس 70 ديت 70 لما اعملهم على الفلوس هيمتري الاقي ان السيلز اللي هي بتاعه السي ال ال اكسبرس بوز يبقى معناها ام في برول بروجنوز الزا 70 ده فاكرين البي سي بتاع السي ام ال ده بقى البي سي بتاع السي ال ال لان هو لو تاجين كاينيز اكتيفيتي فبيزود التشو بروليفريشن وعشان كده العينين اللي عندهم ده بوزيتيف بيبقوا باد بروجنوز عايزاه ترينج ايشن ها هو زيك هو زيه في الميكانيزم لان هو لوتايروزين كيناز افكتي الكلينيكال فايندنج احيانا العيان اصلا يكتشف ان روتين انفستيجاش يعني جاي يعمل سي بي سي لاي سبب تاني خالص مثلا عنده هيرنيا وهيدخل عمليات فبالمره عمل سي بي سي او دكتور البطنه بيفحص عليه لقى حجم الطحال شويه كبير فطلب له سي بي سي فبايروكيم كده اكتشف ان هو عنده امفيليوت لينفوسايتو لو العيان عنده كومبلينت حاجه لو ممكن يشتكي منها فتيجه عشان لو جاله انيميا او ان عنده لارج لينف نودز عشان النيتروبينيا دي شكل السيل اللي بيطلع منها السي ال ال اللي هي السيلز بتاعه اللي هي الليمفوسايت ده شكل اللي. السيلز دي بتلوز ابيليتي تو اوف اتسيلف يعني ايه يعني يفضل عدد السيلز زي ما احنا شايفين كده 2 نيوتروفيل والباقي كله ليمفوسايتس شايفين الخلايا دي, دي بنقول عليها سمارت سيل هاو باسكت تاني فالسيلز هنا مش قاعده في السب ديجن او بروليفيريشن فمعنيها ان العدد كمل اكسباند اند كوميوليت اوفر تايم في بلاد وفي الساينز اللي احنا ممكن نشوفها العين ده ممكن يجي بالارج درينف نودز او ممكن يجي بالفياتوسلين اوميغالي او nodes يعني ممكن اي ليمف نود لوكر زون يبقى النارجت او واحد من الليفر او ده شكل الليمف نودز شايفين هنا اللي فوق ده السيرفيكال واللي هنا دول الاجيلري كلها بتتقع على كل الاسئله عندي مين <تصفيق> كل العيانين زي بعضا احيانا يبقى كلهم واحيانا بتاخد ضغوب واحيانا بتبقى الضغوب من الملبين اي بريفرل دي السلبيتة لايشة فين عملا الساشة كل دول كل دول لنفلود هنا برضا نفس الحكاية الاسلبيتة ده شكل الاسبلين نيجي بقى لللاب زي كل لوكيميا اللي نتكلم على ال-C-B-C ونقوم وارو من أسفريت وهنا الامينوفمتالين مهم جدا لأن ده الديجنوستيكي البريفرال إن أنا هلاقي absolute lymphocytosis هنا أكثر من خمس تلاف ده absolute lymphocytes ماشي؟ حطوا جنبها كده أكتر من أو يساوي يعني لو قيته خمس تلاف أو لقيته أكتر من خمس تلاف وليمفوسيتوزز ده برزيستانت أكتر من طلع شهور لازم أعمل امينوفمتالي البلات اللي كان في الأول بيبقوا نورمال لكن في اللاتستاج بيبدأ يقل الهوموغلوبين وتقل في البلات لما ايجا شوف البلوت فيلم هلاقي فيه إن هي عبارة عن إيه Increased lymphocytes mature looking ولاقي اللي هي smart cells اللي احنا شكناها ديه في الimmunity هلاقي إن هي عبارة عن lymphocyte مش lymphocytes الـ V عندها الماركس 19 عمشين وعندها 23 ولكن الخامسة ده بتاع مين؟ عقتين عقتين فبلاقي ان هي نفس الخليه اللي عليها 19 معاها ال CD5 ومعاها CD23 ده اللي بنقول عليه سي ال ال فينوتايب يعني لما بلاقي السيل عليها دول يبقى ده بتاع مين بتاع سيل لان اخواتها بقى البرون انفوسيتك والهيري سيل والمانتل سيل والفوليكولار دي حاجات كتيره جدا دول لازم يفرقوا من بعض ما بيتفرقوش الا بالماركرز بتاعه الفلوسايت لكن دول مرفولوجي ما اقدرش اقول هي ويتش تايب فيس بلينك ليمفوما في لينفو بلازما سيتيك كل دول تبع نفس الايه البوكس اند ديم اكسبريشن للسيرف ميمبرين نيورو بروبلم زيمارو اسفرت هنلاقي فيه اكتر من 30% ليمفويد طبعا بيقلونا الديزيز عشان نسبة الكلوناليتي هنثبتها عن طريق الكابه واللمضه الايه؟ الكابه واللمضه دول بستخدمهم ان انا اثبت كلوناليتي في كل الليمفو بروليفيريتيف ديس اوردرز ومعاهم المالتيبل مايلوما خلاص كده بقيه الحاجات الثانيه بقى في الاميوجلوبين الماتشين الشين لاينج حاجات دي ما ماثمنناش يعني يبقى احنا لازم نعرف ان انا لازم لما الاقي الليمفوسايت اللي احكينا اقول الليمفوسايت دي مريضه لان عندها فايرال انفيكشن ممكن تبصوا بلازما ممكن اي حاجه كنا بنعمل ابسولوت ليمفوسايت كونس بالفلوس هيتوميتري ما شفنا الماركرز اللي قبل كده اللي هي 5 و23 و لما الاقوم على سامسل اعرف ان ده السي ال اف الاقي ان في كابا او لمدا ريستركشن احنا عارفين في ريشيو ما بين الكابا واللمدا الاقي يا اما خلاص مش موجود وبقت مني كاب او مني لمضه فدي بنقول عليها مونوكلونال يعني السيلز دي طالعه من سنجل مايجنام تو كلون فدي اللي هتثبت وتساوي كده ان دي سي ال هايج جاما غلوبولينيميا او اي جاما غلوبولينيميا مش احنا قلنا عنده سيلز كتيره جدا وبالرغم من ذلك النورمال اميون بروبلم هتبقى قليله او ممكن نلاقي عندهم مونوكلونال بروتين في 5% من العيانين مونوكلونال بروتين السيلز اللي فيها الابنورماليتي دي صناعه بروتين والبروتين ده ما عملنا الكتروفوريسس بان كده مونوكلونال بان زي بتاع المالتيبل ميوم بس ده مش بيحصل في كل العيانين في 5% منهم بس خلاص احيانا بقى العيان بيقولوا بقوتو اميون هيموليتيك انيميا او اوت اميون ثرومبوسيتوبينيا فاكرين لما قلنا الهيموليتيك انيميا اللي هي الاميون قلنا كل ممكن يعملوا اميون هيموليتيك انيميا كنا بنعملها ديجنوستيك مين تركهه مستكوب كومبست فاكرين ايه بيث ده مايكروغلوبلين بنعمله لان ده واحد من البروجنوسك ماركر كل ما كان عالي زي ال كده كل ما كان معناه ان ده باد بروجنوسيس الانيميا لو حصلت ايه اسباب الانيميا حاجه من ثلاثه ايزر ديسبيسمنت لان الليمفوسايتس اللي موجوده اللي هي ال اتمورمال قعدت جوه البون مارو ومبقاش في مكان للاذر فيحصل انيميا دي كوز الحاجه الثانيه السبلين مش احنا قلنا ان هو بيبقى الهيل ديسبلين ده بيحصل بولنج يعني بتقعد الار بي سي ست في السلايد وبتقل نسبتها في البريفرنت نض فتبان وان العيان عنده انيميا او ثلاث كوت اكتبوهم متاكده لان هما مش موجودين في السلايد دول الثلاثه كوت اول حاجه ديسبليسمنت سبلين واميون هيموليتيك في, في العيان بتاع ال ممكن يكون سببها ايه ثلاثه من دول لاحظوا ان الامتحان الفاينل هيبقى فيه فاكنك وكروس اند ماتش خلاص فالحاجات دي ممكن تيجي في اخر يعني انيميا ان سي ال البيشننت وانت تكتبي مثلا الكود سترونج سايتيميا وانت بتكتبي الحاجات اللي تعمل سترونج هي نفس الاسباب بتاعه الانيميا ايزر بسبب الديسبيسمنت او السلين او ايميون سترونجو سايتيميا مين انتوا قولوها انا مش عارفه ايه مش موجود سيبوهم الثلاثه كده وانت بعدين ما تذاكري تبقى اللي مش موجوده يا ما حصلتوا بعدين تتكلموا هم واول لما اقول فيه في, في الامتحان تقوموا تصحوا خلاص انا فعلا بعد كده مش هعيد اللي بقوله مش هعيده لان في جروب انا شايفاه واللي قاعدين يبصوا في الموبايلات واللي قاعدين يتكلموا واللي فضايت تضحك مع سملتها فانا مش ملزمه ان انا اقعد عيد لك عشان انت مش منتبه صح اول لما اقول في امتحان نبدا نركز طول ما بشرح كلام عادي كل واحده ما ليها حاجه تعملها الانيميا اندر سبابها الديسبيسمنت ها ونيتسبب هل النارجت اسبلين نفس الكولدس في ثرومبوسايتوبينو <تصفيق> <مم. تصفيق> <تصفيق> ده من النارجت كوسين هتبقى نورموسيتوبل ديسبليسمنت ده بشكل الاسمين فكرستيك الباسكت سيل او السمال سيلز عشان يبقى يعني فور اوستيل لما نشوف سمير والاقي فيها اب نورمال سيلز ومعاهم او الباست دي دي كاركترستيك قوي للبويد لكن مش بنشوفها في الايد ماير فابسولوت لينفوسايتوزس مين الليف لينفوسايت الكاركتر بتاع السمال اللي في السيتوبلازم يقرب من السيتوبلازم ومفيش النيولاي مش باينه من النيوكليس بتاعتهم لاست ان هي والكري كروماتين يعني لاي كروماتين بتاعها كلومب زي ما احنا شايفينه كده ده ما يبانش ان ماتيور سيلز دي مش بلاستيك صح لان في ناس كتير جدا بتتلخبط ما بين الاسميه بتاعه السي ال ال والاي خلاص لان هي بتبقاش ما بتبقاش السيلز ما تشوفيها شكلها باين نورمال احيانا خصوصا في مراحل بروليفو سايتس تحس ان السيلز قريبه في الشكل من البلاست لكن بالاكسبيرينس هتلاقي ان ده مش بتاع البلاستيك خلاص طب نور ريجنايزر بالنيوكليولاي عشان كده نميزها من البلاست لو انت بصيته انا مش شايفه فيها نيوكليولاي خالص الحته الهايبودنس دي دي مش نيوكليولاي دي حاجه زي بانش الاوت لان النيوكليولاي بيبقى فيها كروماتين فبتبان ان هي هايبودنس مقارنه بباقي الكروماتين خلاص ولكنها هايبودنس لونها افتح لانها اكثف عن النيوكلي والبولمرو أكتر من ثلاثين في المائة والأتيبكاللمف والبروليمفوسائنس أقل من خمسة وخمسين في المائة يعني إيه؟ يعني لما شوف البروليمفوسائنس أو أتيبكاللمفوسائنس شكلها abnormal morphology تبقى أقل من خمسة وخمسين لو البروليمفوسائنس دي بقت خمسة وخمسين في المائة أو أكتر ما بقتش خلاص بقت برولمفوسيديكليوكيميا جمعا شكرا الوقت <تصفيق> ده الاميونو فينوطايفينج اكتاحها نحفظه زي اسمينا بالزرعة. جبتوا السنة اللي فاتت في الشرطة اكاون ولا حد كتابهولي. زي ما قلت لكم كده. السي الليل فينوطايف لازم التلاتة دول. ساعة الاشر. التلاتة وعشرين. ومعاكم الخامسة. خلاص? بقيت الماركرز ديم اكسبريشن او اقل. لكن الفينوطايف بتاع السي الليل. نفس الخلية عليها البي ماركر. ومعاهم السي دي فار. في انواع من السي ال بتبقى سي دي 23 نيجاتيف بس دي ما لكمش انتوا دعوه بيها خلاص بيبقى في طرق ثانيه نفرقها الاثر لينفويل عن طريق السايتومترشنال ديجنو سيس هو نفس ديفرنشال ديجنو سيس بتاع الابسولوت لينفوسيتوز لازم افرق السي ال ال من كل الديزيز اللي بتعمل ابسولوت لينفوسيتوز لو جالي عيان عنده ابسوليت لينكوسايتوزيس اول حاجه هعملها اسال على سين العيان ده هل هو تشايل ولا قضب تشايل يبقى احنا كده سكيل في السيف سايد لان ممكن تبقى شويه فايرال انفيكشن وهم اللي عاملين له المشكله دي خصوصا لو مفيش انيميا وسوسيس لو هو قضب ايفن لو كل السي بي نورمال يبقى لازم هعمل فلو سايتومتري على الأقل هنعيد له السي بي تاني زمان عشان الفلو سايتومتري ما كانش افيبل ولما بقى فما كانش كل عيان بنعمله فلوسيتومتر. فكونا بنستنى نعيد لتاني السي بي سي بعد شهرين او بعد تلاتة. لما لاقي نفس او يبقى لازم نعمل فلوسيتومتر. دلوقتي اصلا ده بقى الفوز بتاعته اقل من السي بي سي. فاحنا لازم نعمل فلوسيتومتر من اول طالما انه هو اضل. طبعا تراها بكتيريا اللي جاتي بي والفيرل زي من أثر مريج منتو ديزيز، كل اللي بقى الأنواع اللي مفومات لازم نفرقها من الـ CLL وزي ما قلتلكوا ده عن طريق الفلو سيتومتري. في الفلو سيتومتري مش بس منعمل المركرز اللي هي مشفتوها من شوية دي. البروب اللي هي CLL وبروليمفوسيتيت والهيري سيلكيميا والفلوكولر للمفومة ومانتل سيلكومة واللمفو بلاسما سيتيت والاسكليلت وإخوات كتير ليهم دول كلهم بيدخلوا مع بعض. فراهم عاملين سكور جايبين كزا مركرز من بتوع وكل واحد فيهم يديله رقم ومن السكور نقول يم بتاع ال ال ولا نون سي ال ال لما يبقى السكور 4 ل ده بنقول عليه هو سي اقل من كده ايذر ان هي 3 يبقى اويز اتيبيكال اي يعني السي اللي يمشي التيبيكال اقل من ده بقى بقى البرونفوسيتك والهيري والحاجات الثانيه خلاص بس مش هحط السكور ده يعني لانه بس فور يور مايند على الفلوسايتومتريه ماركر لان الموضوع مش سهل زي ما انتم فاهمين كده احيانا بيبقوا متداخلين مع بعض فعشان كده عمل المنف سكور ده نحدد بيها اللي هي سي ال ال ولا اذر وان اوف ذا انفورمر او الكرونيك انفوليتيف ديزورد في حاجه اسمها والدهشتورن ماكروبولينيميا ده بيبقى عباره عن يعني عندهم الاي ام كتير فالاي ام ده لما بقى بقى البلاد عندهم فبالشان كما عليهم ماكرو بلوبلين لان لو انتوا رأكفين الاي جي ام ده اكتر واحد في الملوك لارويد اكتر من الاي والدي واخوة التانية. والدنشتروم ده اسم العالي فسموها والدنشتروم ماكرو بلوبلينيميا ده بقى عندهم الاي جي ام والليمفوسايتس بتاعاتهم شوية انكريز وبتبقى شكلها عاملة زي فاحيانا في البريفرال بلاد لما نشوف المنظر ده لو كتير الليمفوسايت نطلخبط بينها وبين بتاعة السي اللي اللي برضو حلها هو الفلوس اللارج جرانيولار لينفوسايتيك لوكيميا دي اللي احنا قلنا عليها بتبقى تي ودي بالفلوس ممكن تبان هي تي ال ولا لارج والبرولينفوسايتيك لوكيميا البرولينفوسايتيك لوكيميا بنفرقها من السي ال بحتتين حاجه مورفولوجي والحاجه الثانيه الفلوس ايتومتري المورفولوجي احنا قايلينه دلوقتي ان انا هلاقي البرولينفوسايتس اكتر من 55% بقت برولينفوسيتيك خلاص اقل من كده يبقى بنشوف بقيه المراحل طرز بتوع السي ال خلاص يعرفنا معنى كلمه ديفرنشال يعني ايه كل واحده خدها واقول ايه الحاجه اللي هتفرقها من السي ال ال نيجي بقى للسكول للاستيجنج سيستم هم اتنين هناخد بس واحد منهم اللي هو الري كلاسيكيشن الستيج اللي هي ستيج 1 ما لكمش دعوه بالسيرفايف نعرفه بس الفاينل فستيج زيرو دي جسد لمفوسيتوزوس يعني انا اعمل السي بي سي الاقي لمفوسيت خمس او اكتر فدي اول ستيج من السي ال ال لو احنا عملنا لوسيتوميكري وبروف ان هو السي ال ال فين وطاك قبص؟ <تصفيق> لمفوسيتوزوس ولمفا دينوباسي دي, دي بقت ستيج وان بعد كده معاها سبينين او ليبر بقت تو معاها انيما بقت تلاتة معاها سرومبوسيتوبينيا بقت اربع كل ما زدنا في الستيج كل ما قل السيربايج ده نحفظه لأنه ده ممكن أجيبه في الـ MCQ أو أجيبه في الشورتة أكتبه. أود هونكو أكمل، خلاص؟ التاني بقى البناء في ستيجنج ده، خلولوا لأنه ده لو حفظتوا اللي اتنين هتتطفق. نيجي بقى للماركرز والكوربولرنوزيس. لما أعمل الـ cd 70 دول علامة <تصفيق> من علامات الباب والبناء. بيه حاجة تانية اسمها Unmutated Habit Chain. فاكرين في الامونولوجي <تصح> بيحصل ايه في الاميونوجلوبين لما لما تبدا السيلز اكسبلمتوريشن البي بيحصل حاجه اسمها فاكرينه وبيحصل هايبر <تصح> <متحدث> صح ولا لا نفس. ايه وظيفه الهايبر ده في الاميونوجلوبين هيفي تشين ليه بيحصل هايبر ميوتيشن ده عشان عشان هو بيعمل عندها وايد دايفرسيتي للدهر فهنا النورمال ان هي تبقى هايبر ميوتييتد او ميوتييتد عكس كل اللوكيميا احنا قلنا من علامات الابنورمالتي او من علامات البور بروجنوزس في كل اللوكيميا ان يبقى في ميوتيشن صح ولا لا وان الميوتيشن ده هو الحاجه الابنورمال هنا في الليمفوسايتس دي ده عكس الميوتيشن هو النورمال لان هي بتطلع ديفرنت انتي بوديز والديفرنت سبيسيفيكيته فهنا لو جينا نعمل الميوتييتد هيفيت شين الميونوجلوبلين لقينا ان فمعنى كده ان دي bad prognosis لان انها حصلت في early stage قبل ما يحصل الموتاشن اللي هو normal بيحصل ده. فدي عكس كل الكيميا. لما لقيها mutated يبقى good prognosis. لما لقيها unmutated فده bad prognosis. طبعا advanced rate او infinite staging ومل patient وبريفرالمكوسايد doubling time اكثر من 12 مونس اقل من 12 مونس. يعني ايه؟ يعني انا عملت السي بي سي النهاردة ولقيت الكاونت بتاعه 50 آخر. جد بعد 6 شهور بعمل الكاونت لقيت الكاونت 120000 فكده حصل دبلنج بتاع الويد بلاك سيلز في وقت من ايه من سنه فده معناها ان هو هيبروجريس ديفيوز ماركوسيتولوجي معناها لو عملت البون مارو مش بس بلاقي في حته ولقيت المارو فيه الاذر اليمنت لا ده انا بلاقي البون مارو ديفيوز انفيلتريشن كل المارو فيه اللينفوسايتس انكريز انامبار اوف البرو او كليف Pro lymphocyte لما يبدأ يزيد عددها indicate على طول progression. معنى كده ان في abnormality هتحصل. او الكليف دي اللي هي atypical lymphocyte بعد ما كان شكل السيكز ماتيور لكتلوكينج والسمول ليمت بدأ إذا فيه كلفت في نيوكلس بتاعتها. فين شكل كلفت؟ يعني حتة من نيوكلس داخلة لجوه كده. بوريس بونسين الكيمو والهاي بيتا تو مايكرو والهاي الدي اش بالإضافة بقى الامتشان والحاجات دي. الكروموزومة الأهم واحد ما ننسهو <تصفيق> الناس اللي بيبقى عندهم ترايزوم 12 دول بيبقوا باد بروجنوزيس في السي ال ال واحد اللي هو الزاب 7 الثلاثه كده اللي مثلا عليها فليف ماشي لما يبقى ديب كده بسميها فليف لما يبقى المنظر كده فتحس ان المسافله لجوه قوي صح دي بنقول عليها اندنتشن يبقى الفرق بين السكليبت وبين الاندنتشن في الدبس الكليفت لحد جوه واخد اكتر من نص زي ده جدا الاندنتشن كده خفيف فوق خلاص دي ما اتنظراها او عكس التانيين بالظبط ان انا الاقي 71 والزائد 2 ال ADHD 2 او ان انا الاقي Q14 لكن الكروموسوم 12 نورمال او الدابلنج اكتر من 12 شهر كل الحاجات اللي هي عكس الثانيه لما الاقيها موجوده يبقى دي انديكيت جود بروجرس زمان ما كانتش ال CLL دي بتعالج عملت زي ايه مارك اللارجنبلس بلين العيان بدا يجي له انيميا بدا يجي له ترانسيتيميا فكان ما بياخدش ما يوصل لحاجه من المراحل دي طول ما الكاونت اللاست ان هو توليربل بالعيان ما كانوش بياخدوا علاج يعني ال دي اتش نورمال مره ياثر على لما الاقيه هاي بيبقى باد بروجنوز ليه مم. لان ده معناه ان هو قيمه بيردن ال دي اتش ده بيطلع منين مش موجود بها السلز؟ طيب معنى انه هو عالي ومعنى كده ان السلز دي كتير. لأنه هو موجود بها السلز لكن لما يرؤى ليه يبقى لي لكومت بيردين اقل. فده برضو للفاول ديه. ده مثال بالسي بي سي لو احنا عملناها العيانة عنده سي ال اس. شايفين الوايطة التون؟ مئة وخمسين انا. الهيموجلوبن تسعة فدي ليت الستيج يعني الاتنين قاله والتون عالي. نشوفوا بعدين في سايت الصلعه كامل 150 130 الف فهي المين سيل في الكاونت والسمارت سيل طالعه 28 يعني تقريبا بايه الفيم بقى لينفوسيتوزس والسمارت سيلز ابييرنس سجست سي الليل. احنا بنشوف السمير كده في الكومنت ان فيه وان في لينفوسيتوزس وده سجستيف اوف سي ال ال بقى ان هو سي ال ال بايه دوس في بعض الناس في بنلاقي عندهم بعض البي سي اللي ال في مو طايف. يعني ايه? يعني لو عملنا سي مثلا خدنا الف شخص نورمال معندهمش سي اللي ال وعملنا لهم ممكن نلاقي عندهم البي سي اللي ال في مو ده في خمسة في المية من الالف اللي احنا خدناهم دونه. يعني تقريباً خمسين منهم ممكن يبقى عندهم الثلال في مطايف. ولكن نسبة الخلايا يعني مثل كاونت بعشر تلاف لأسف تلاف لأقمس تلاف. الكاونت التوتال بتاع الويت بلاد سيلز نشلمكم صعيف. يعني هلاقي الكاونت نورمال ولكن هلاقي شوية خلايا فيهم الثلال في مطايف. فده ممكن يحصل نورمالي. او يحصل في العائلات اللي عندوه حد عنده الثلال. بس؟ ولاقوا ان هو كمان يحصل